بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش السوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أذاك حديث موسى إذ فقال ليهم خدوا إني آنست نارا إني آنستنا رب العلي آسيت منها بخبس أو أجد على النار هنا بلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعنيك إنك بالواد المقدس فوا وعلى خطرتك بس معنى يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد لي فاعبد لي وأقم إن الساعة آتية ثم كانوا أخينا لدردى كل مصر بما تسعى فلا يفدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وياه فتردا وما سلك بيمينك يا موسى قال هي أعصايا أتوشع عليها أتوشع عليها وأمشرها على خلبي ولي فيها مآلب أخرى قال الَّذِي يَا مُوسَى فَأَلْقِ مَا فِي يَدَيْكَ فعن خذها ولا تخذ فنعيدها سيرتها الأولى وظلم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من, من آياتنا الكبرى إلا الإنى فرعون إنه فرى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني فهو this وجعلني وزيرا من أهلي نعونا حشب به أزلي وأشرف في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت صحرك يا موسى ونقل ملأنا عليك مرة أخرى إن إل أرحينا إلى أمك ما يرحى أنقذ فيه في الثابوت فأقذ من يلقي اليم بالساحل يأخذوا عدوم لي وعدوم له وألقيت عليك محبة مني ولكصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكبله فرجعناك إلى أمك كيف قر عينها وناك حزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغن وبتلناك بسونا وبتل أعطت الناس فتولا فنباستقلين في أغل مدين ثم شئت على قدره يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا سمياتي ذكري إذهب إلى فبعون إنه طغى فقولا له قولا نخاب أن يفرب علينا أو أن يطغى قالنا فخافا إنني معكما أسمع وأرى فأسناه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جعلك لآية من ربك والسلام على من استدعى الهدى والسلام على من السبع الهدى إنا تزوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقا ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علم ما عندما تي في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَسَنَكَ لَكُم فِيهَا مَعَايِشَ أَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وأنزل مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, أزواجا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ الرِّزْقُ لَكُمْ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى ولقد أريناه آياتنا فلها فكذب وأبى قعن أجلتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأفئنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه فان يحشر من الصبح فتولوا في العوم فجمعته له ثم ماذا قال لهم موسى ولكم لنفكروا على الله جل جلاله لا تدثروا على الميعاد لنا فيصدعون لعمالهم وقنخاب بالافتراء فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لنساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم لسحنهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كينكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من قالوا يا موسى إلا أن ترقي وإلا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإلى حبالهم وعصيهم فإلى حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أن يتسعى فعوج سبيل السيخيبة موسى قلنا لا تخف هُنَالِكَ لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْهُ هَٰؤُلَاءِ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ فألقي السحرة ذو الذنب قانون امل من رب هارون وموسى قال عليهم له قبل ان ياله لكم ان مول كبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعني من ايديكم واعدناكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اسلم على ضر قالوا لن نعترك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا والذي فضرنا فقضنا أن تقاض ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا, ليغفر لنا خطايانا وما أشرتنا عليه من السحر والله خير وأبغى Illaw man ya'ti rabbad dhunubaj linahu jahannama sayin laujah annama la ya'nusu fina wa la yahya wa man ya'ti mu'minan فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن سجري من زحفها الأنهار خامدن فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فضرب لهم قليصا في البحر يمسا لا تخاف درجا ولا تخشى فَاسْمَعُوا لَعْنُونَ نَعُونُ لِجُرُودِهِ فَبَشَّرُوهُم مِّنَ الْيَمِينِ مَّا بَشَّرُوهُمْ وَأَظَلَّنَا ثَنَاؤُهُ وَمَا نَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ قَدْ جِئْنَاكُم مِّنْ عَلُومٍ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَالِبَ الْقُرُونِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلْنَا انْفَتِحُوا فَيَأْتِيَكُمْ رِزْقًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَا تَغْرُوا فِيهِ فيحل عليكم فيحل على الكم رضني ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن كان وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتمى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي عناءت لي وعجلت فان زين ما قدبت الناس وما كم من بعدك واضلهم المستامري ثان جاء موسى الى قومه غضبان اسفهم قال يا قوم انبيعنكم ربكم وعدل السماء ابطال عليكم انعد ام ان سمي حل عليكم غمم من النبعقوم فاخلص موعدي قالوا ما اخلصنا موعدا سنما كنا حملنا اوذرا ولكن ما حملنا قوم بطلتناها بطلتناها فكذلك أنصى السابري فأحرجناهم عجرا تسدلهم خوار فقالوها لا إلهكم وإله موسى ثلاثي أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قاموا هم آرون من يا قول إنما بشي سنبه وإن نَرَدْتُ مِنِّي وَأَحْمَالُ فَشَمِعُونِي وَغَضِبَ مِنِّي قَالُوا لَن نَفْرَحَ لَكَ عِشْ فِي مَحَلٍّ حَسَنٍ وَجَعَلْنَا لَكَ قال يا موسى ما منعك إذ من ان تايت المنظر الا تستمع لافاعت امره قال يا رب ما لا ترحمني لحياتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فراقه بين بني اسرائيل ولم تبلغ القول قال انا قدك يا صالح قال بصره بنا لم يبصروا به فقم وخذ من لذل الرسول ف Mauoka bu ma muna tade mwau ni ferada vesoga tan da so wa ale kasa wara tru قال فرغب فإن لك في الحياة فإن لك في الحياة ينفخ لنا لساك وإن لك موعدا لنفخ لفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاشفا لم حرقنه ثم لننففنه فيه من أفاك إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء night and ذلك نقص عليك منباء من ايمانا قد سلغ وقد اسينا كملنا دم ماذا كرى من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامه الجمع حالدي في وساءنهم يوما لك يا مسيحنا يوما بخب الصور ونحشر المجلنين يوم اذ ذرقا يتخافسون إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقة إن يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألون شعر الجبال فقل ينسفها ربي لسفا فيذرها فاعا فصفا فيذرها فاعا فصفا لا سرى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ ولن نضيعنا عوضنا وخشا في الأصوات من الرحمن فلا تسمع إلا هنفا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من نذل له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعدت الوجود للحي القيوم وقد خام من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن el فلا يخاف ضلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يخددونهم غكرا فتعال الله الملك الحق ولا سعجر بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيا وقم بذلني علما ولقد عهدنا إلى وإن قلنا ادَمَ نَادِيَ قَالُوا لَفَنِيَ وَلَنْ نَجِدَ نَوْعَنَا وَإِلَى الْمَلَائِكَةِ دُسْنُوا لِآدَمَ بَفْدَلُوا إِلَّا هذا أَمَّا فَقُلْ يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عدو لك فلا يخرجنكما من الجنة فتشفى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تنمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخرد وبلك لا يدلى فأتنا منها فبدت لهما سوءاتهما فبدت لهما, فبدت لهما ذواتهما وطفقان يخفيان عليهما وطفقان يخفيان عليهما مخرجنا وعصا لاد رب الفغوات فيمجد سلام رب وتب علىيه صعنا اهدفا منها جميعا بعمكم لبعض عدل فإنا يأفين لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب بمحشرتني أعمى وقل كنت بطيرا قال كذلك أببت آياتنا فمسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرب ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْتِ لَهُمْ كَمْ أَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُرُونَ فِي مَسَاكِنْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاسِلْنُّهَا وَلَوْ لَا شَرِمَةٌ سَبَغَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ظروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك فرما ونعى تمدن عيليك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم منهم زهرة الحياة الدنيا لنفس لهم فيه لنفس لهم فيه ورز وربك خير وأبقى وأمر أهلك للصلاة وحفظ عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقلة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآياتهم من أولم كافهم بيناتما في الصحف الأولى ولو ألا أهلتناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنشبع آياتك فنشبع آياتك من قبل أن من إلا قل كل متربط فتربطوا فستعلمون من أصحاب الخراط السمي وملا and the uh...